أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسناء أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء قفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي. وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء, انتشاء. يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهار أبا الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسنة تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلاب الضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء وعليك الصلاة وعليك السلام أبا الأنبياء وقد ترك صلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسنة أبا الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام أبا الأنبياء وصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا فبل الاندياء عليك الصلاه وعليك السلام وعبل الاندياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا فبل And we are.